اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم ربنا عز جارك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 اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقر قابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتقر قابنا من النار اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة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 أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثناه اللهم أغثناه اللهم أغثناه اللهم, أغثنا اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرط اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم يا من لا يفد الوافدون على أكرم من ولا يجد القاصدون أرحم منه يا خير من خلا به وحيد وَيَا أَرْحَمَ مَنْ آوَى إِلَيْهِ طَرِيدٍ إِلَى سِعَةِ عَفْوِكَ مَدَدْنَا أَيْدِيَنَا فَلَا تُولِنَ الْحِرْمَانِ وَلَا تُبْلِنَا بِالْخَيْبَةِ وَالْخُسْرَانِ يَا جَابِرَ الْمُنْكَسِرِينَ يا رجاء السائلين يا مجيب دعوة المضطرين يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبة إلهنا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 وعلى آله وصحبه والتابعين